الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أما المريض فيضع يده على موضع الألم من جسده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر الله وقدرته من شر ما أجد وأحاغر.